نحمل ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد فمزلنا مع تفسير سورة الإسراء ومع قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة قوله تبارك وتعالى وننزل المنزل هو الله تبارك وتعالى والمنزل عليه هو محمد صلى الله عليه وسلم والنازل به هو جبريل عليه الصلاة والسلام والقرآن هو كلام الله عز وجل المتعبد بتلاوته المعجز بحروفه المفتتح بصورة الفاتحة والمختتم بصورة الناس تكلم الله تبارك وتعالى به حقيقة وسمعه منه جبريل وبلغه جبريل عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقوله تبارك وتعالى من القرآن ما هو شفاء من في قوله من القرآن للجنس وليست للتبعيد فالقرآن كله شفاء ورحمة للمؤمنين وهذه الآية تثبت أن القرآن الكريم يستشفى به من جميع الأمراض فقوله تبارك وتعالى وننزل من القرآن من للجنس كقوله تبارك وتعالى فاجتنب الرجس من الأوثاء فمن هنا لبيان الجنس كذلك من هنا لبيان الجنس فالقرآن كله شفاء ورحمة للمؤمنين وهل هو شفاء من الأمراض الحسية أم من الأمراض المعنوية ذكر القرطبي رحمه الله تعالى للمفسرين قولين في تفسير هذه الآية القول الأول من بالشفاء هنا شفاء للقلوب بإزالة الجهل عنها والريب والكشف عن بطاء الجهل ونحو ذلك والقول الثاني من مراد بالشفاء هنا شفاء الأبدان من الأمراض الحسية وذلك بالرقى والتعوذات والصواب للقول أن نقول إن الشفاء هنا عاني فنشمل النوعين ولا يقتصر على أحدهم فالقرآن شفاء للقلوب من أمراضها مرض النفاق مرض الشهوة مرض الجهل، شفاء للقلوب من الوساوس ومن القلق ومن الدجر شفاء للقلوب من الأحزان والهموم وهو كذلك شفاء للأبدال يستشفى به كان في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري الحديث المشهور أنه مر جماعة من الصحابة على قوم فأبوا أن يضيفوهم ثم نرغ سيد هذا الحي فقالوا هل منكم من راق؟ قالوا على أن تجعلوا لنا جعلا فجعلوا لهم شاء قطيع من الغنم فرقة أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هذا الذي الذي لدغه أقرب بالفاتحة فاتحة الكتاب فقام كأنما نشط من عقار فالقرآن إذن شفاء حتى من الأمراض التي يستعص علاجها على البشر وقد ذكر الإمام الملقيم رحمه الله أنه كان بمكة في أحوال شديدة وكان لا يجد صبيبا فكان إذا مرض قرأ نفسه سورة الفاتحة فكان يجد لها أثرا عجيبا وكان يرشد من يشتكي إلى هذا العلاج فهذه الآية تؤكد أن القرآن شفاء ولكن هذا الشفاء لمن للمؤمنين كما قال الله عز وجل أن رزلا قال أجرب على سبيل التجربة وهو لا يوقن لا يمكن أن يشفيه الله عز وجل وهو مرتاب وإنما هذا يحتاج إلى يقين في الله عز وجل وتصديق بكتابه سبحانه وتعالى فالله تبارك وتعالى يقول في هذه الآية وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين كل آية من كتاب الله عز وجل اجتملت على هدى وصلاح حال المؤمنين فلذلك كل آية من كتاب الله عز وجل ينطبق عليها أنها شفاء ورحمة للمؤمنين أما كونها شفاء فكما تقدم وأما كونها رحمة فلأن القرآن الكريم جاء ليبين للناس سبيل النجاة وجاء ليدل الناس على طريق الرشاد فمن عمل بكتاب الله عز وجل أنجاه الله تبارك وتعالى مما يخاف في الدنيا والآخر فإذا القرآن الكريم شفاء ورحمة يرحم الله عز وجل به المؤمنين من عذاب الدنيا والآخر ولا يزيد الظالمين إلا خسارا على العكس فإن الظالم الكافر الجاحد المعاند لا ينتفع بالقرآن بل عناده وجحوده يكون سببا لخسرانه وهذه الآية كقوله تبارك وتعالى وإذا ما أنزلت وإذا ما أنزلت سورة وإذا ما أنزلت صورة وإذا نعم آه ومنهم من يقول فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانة فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون فهذه الآية تماما كآية سورة الإسراء ونمزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ونمزل من القرآن آيات فيها شفاء ورحمة للمؤمنين وفيها خسران للكافرين قال الله عز وجل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمل أولئك ينادون من مكان بعيد وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يأوسى قول تبارك وتعالى وإذا أدعمنا على الإنسان أي جنس الإنسان ولا ينافي هذا أن من الناس من ليس كذلك لكن جنس الإنسان عامة فيه هذا الداء وابطليا بهذا البلاء يقول الله عز وجل وإذا أنعمنا على الإنسان وإذا أنعمنا على الإنسان بصنوف النعم من العافية والصحة والغنى والولد وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض أعرض عن ماذا أعرض عن طاعة الله عز وجل وعن عبادته ونأى بجانبه النئ هو البعد يقال إيه مكان النئ يعني إيه مكان بعيد أعرض ونأى بجانبه أي بعد بجانبه ففيه تأكيد الإعراب عن طاعة الله عز وجل هذا حال الإنسان مع العرفية مع الصحة مع الغنى كما بيان ربنا تبارك وتعالى في غير آية من كتابه الكريم كلا إن الإنسان لا يطغى أرراه استغنى إنسان مع الغنى واستغنائه يطغى يتكبر يبتور على النعم لكن حال الفقر يستكين يسأ الله عز وجل يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى لكن مع الغنى طبعا هذا حال أكثر الناس وكما قال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور لكن هناك قلة تعرف حق الله عز وجل في الرخاء والشدة وفي الصراء والضراء فالله عز وجل يخبر عن الإنسان وإذا أنعم على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يأوس، أما إذا مسه الشر فإن اليأس يتصرف إلى نفسه، فتجده قانطا من رحمة الله عز وجل، ولئن أذقنا الإنسان مما رحمة ثم نزعناها منه إنه لا يأوس ولئن أضقناه نعماء بعد الراء مسدهم لا يقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات ولئك لهم مغفرة وأجر كبير فهؤلاء هم المستثنون فقط من عموم الناس إلا الذين صبروا وعمل الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير أما عالمة الناس عند الرحمة عند النعمة يعرض ويبعد وعند الشدة ييأس من رحمة الله عز وجل وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا يمسه وإذا الشر كان يأوس وإذا مسه الشر كان يأوس هذا احتراس من أن يتوهم السامع من التقييد بقوله وإذا أنعم أنه إذا زالت عنه النعمة صلح حاله ولذلك قال الله عز وجل وإذا مسه الشر كان يأوس فبين سبحانه وتعالى أن حال الإنسان ملازم للنكران الجميل في الصراء والضراء إذا زالت عنه نعمة لم يقلع عن الشرك والكفر والمعصية ولكنه في هذه الحالة إذا زالت عنه النعمة لا يزال كذلك وإذا أصابته الصراء هل يشكر لا يشكر فالله عز وجل يقول وإذا مسه الشر كان يأوس هذا طبعا كما قلنا في عموم الإنسان لكن من الناس من أهل الإيمان من ليس كذلك قال الله عز وجل قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيله قل كل يعمل على شاكلته أي قل لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من يعمل على شاكلته ما هي الشاكلة الشاكلة الطريقة والطبيعة الطريقة والطبيعة والسيرة فالله عز وجل يقول كل إنسان يعمل على طريقته وطبيعته التي اعتادها ونشأ عليها وأصلها شاكلة الطريق وهي الشعب التي تتشعب منه هذا أصل الكلمة القل يعمل على شاكلته فالمعنى كل هؤلاء المشركين كل يعمل على طريقته التي هو عليه فأهل الإيمان والطاعة يعملون بمقتضى إيمانهم فإيمانهم يحفهم ويحبهم على طاعة الله عز وجل خوفهم من الله سبحانه وتعالى يدفعهم إلى اجتناب معاصيه وأما أهل الكفر والعصيان فيعملون على شكلتهم لما كانوا لا يخافون الله عز وجل ولا يؤمنون بالحساب ولا يؤمنون بالحشر ولا يؤمنون بالبعث لا يؤمنون بشيء من ذلك كله فطريقتهم دفعتهم إلى العمل السيء فدائما الاعتقاد السيء يدفع إلى العمل السيء هذه قاعدة إنسان إذا اعتقد اعتقادا فاسدا دفعه اعتقاده إلى العمل السيء والفاسد كاليهود والنصارى وأهل الأهواء من هذه الأمة فإذا اعتقدوا اعتقادا فاسدا دفعوا هذا إلى العمل السيء اليهود لما قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات قالوا هذا بناء على اعتقادهم ومن ثم فهم لا يتورعون عن الكذب على الله عز وجل لا يتورعون عن قتل الأنبياء لا يتورعون عن فعل المنكرات اعتمادا على أنهم لن تمسهم النار إلا أيام مع ثم يخرجون منها وهكذا كذلك لما قالوا نحن أبناء الله وأحباءه فإذا كانوا هم أبناء الله وأحباءه فلن نعذبهم الله عز وجل فلذلك كانوا على ما كان عليه من الكفر والعصيان فالله سبحانه وتعالى يقول كل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا فربكم ايها الناس أعلم بمن سلك طريق الهدى وسبيلا الرشاد الموصل إلى رضوان الله عز وجل وإلى جناته وهو طريق الله المستقيم الذي لا يزيغ عنه إلا هالك صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح وللروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلة روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وأحمد واللفظ له من حديث عبد الله بن مسعود قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرف وهو متوكع على عسيب عسيب يعني عود من عواد النخل إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح فقال ما رابكم إليه وقال بعضهم لا يستقبلنكم بشيء تكرهونه فقالوا فاسألوه عن الروح فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا قال فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمل ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ظاهر هذا الحديث وتلك الحادثة أنها كانت بالمدينة وصورة الإسراء كما تقدم سورة مكية فهنا فهنا إشكال كيف يتناسب هذا مع ما تقدم من كون هذه الصورة مكية والجواب للعلماء في أسباب النزول يقولون إن من الآيات ما يتعدد سبب نزوله فقد ينزل مرتين أو أكثر فعلى هذا لا إشكال فتكون هذه الآية نزلت بمكة ونزلت كذلك بالمدينة وأن الله عز وجل بمكة أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنهم سيسألونه ثم تحقق هذا وقوله تعالى ويسألونك عن الروح كلمة الروح في القرآن الكريم جاءت لعدة معاني المعنى المعنى الأول إن الروح الوحي كما قال الله تبارك وتعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده وقال تعالى وكذلك أرحينا إليك روحا من أمرنا ويطلق كذلك على جبريل عليه الصلاة والسلام ونزله روح القدس من ربك بالحق فجبريل عليه الصلاة والسلام يطلق عليه روح وكذلك عيسى ابن مريم قال الله عز وجل إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه وابن المفسرين من قال في قوله تبارك وتعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيّدهم بروح منه قال إن الروح هنا معناها القوة والثبات فيكون هذا معناً آخر يبقى إذن الروح يطلق على الواحد يطلق على القرآن يطلق على جبريل يطلق على عيسى بن مريم كل هذه إطلاقات الروح في كتاب الله عز وجل لكن الصواب في قوله تبارك وتعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه أي أيدهم الله عز وجل بالقرآن وأيدهم بالوحي أيدهم الله عز وجل بجبريد عليه السلام هذا هو الذي عليه أكثر المفسرين، وإن كان بعضهم قال إن الروح هنا بالقوة. وأيّدهم أي قواهم بقوة منه سبحانه وتعالى فقول تبارك وتعالى ويسألونك عن الروح هل الروح المسؤول عنها في هذه الآية واحد من هذه المذكورات أم أن الروح التي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها ليست واحدا من هذه المذكورات من المفسرين من قال ان الروح في قولي واسألونك عن الروح وسؤال عن جبريل سؤال عن الملائكة سؤال عن القرآن الكريم يعني كما جاء تسمية الروح في كتاب الله عز وجل فقالوا هم كانوا يسألون عن ذلك يسألون عن القرآن ما هو القرآن هل هو مخلوق أم كلام الله عز وجل يسألون عن جبريل عليه السلام وهكذا وأكثر المفسرين على أن الروح المسؤول عنها في هذه الآية ليست واحدا من المذكورات وإنما السؤال عن الروح التي تكون في الأبدان فتكون بها الحياة فإذا فارقت الروح الجسد فقد الإنسان الحياة فقالوا هم سألوه عن ذلك سألوه عن الروح التي تجري في البدن وعن أي شيء سألوا بخصوص الروح هل سألوه عن ما الروح ام سألوه عن كونها مخلوقة او غير مخلوقة المفسرون منهم من قال يحتمل انهم سألوا عن ما الروح يعني ايه هي الروح بالزبط وقوله تبارك وتعالى بعد ذلك للنبي قل الروح من امر ربي اي اعرض عنهم وقل لهم هذا من امر الله عز وجل ومن شأنه لا يطلع عليه احد من البشر لان الله عز وجل استأثر بعلمه سبحانه وتعالى وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبهم لم يجبهم عن ما هي الروح واعرض عن جوابهم لأن الإعراض عنهم في هذه الحال أصلح لأحوالهم وأنفعوا لهم من الجواب هكذا قال بعض المفسرين والقول الثاني أنهم سألوا عن الروح أهي مخلوقة محدثة أم ليست كذلك فقال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قل الروح من أمر ربي أي من فعله وخلقه فيكون قولهم تبارك وتعالى النبي قل الروح من أمر ربي جوابا عما سألوه بعينه يعني أجابهم ولم يعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بإذن قولان للعلماء إذا قيل وهو قول الجمهور إن الروح المسؤل عنها هي الروح التي تجري في البدن فيعرف بها الحياة فإذا نزعت من البدن كان الإنسان جثة هامدة فقوله تبارك وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي أما إذا كان السؤال عن القرآن فكانهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم كيف يلقاك به الملك أو كيف صار معجزا كيف صار نظمه وترتيبه مخالفا لأنواع كلامنا من الخطب والأشعار وأن الجواب قل الروح من أمر ربي أي أنزله علي دلالة على نبوتي وليس من فعل المخلوقين ولا مما يدخل في إمكانهم وعلى هذا أيضا يكون قد وقع الجواب أيضا على سؤال اليهود إذن حاصل كلام المفسرين في قوله ويسألونك عن الروح يرجع الى امرين هل الروح المسؤول عنها هي الروح التي تدب في البدن ام الروح المسؤول عنها هي الروح التي ذكرت في كتاب الله عز وجل وأريد بها الوحي او القرآن او الملك جبريل عليه السلام فمن الناس من قال هذا ومنهم من قال ذاك ثم جاء بعد ذلك السؤال تحديدا إذا كان المسؤول عنه الروح، فعلى أي شيء وقع السؤال؟ هل على ماهية الروح؟ أي كيفياتها؟ أم على كونها مخلوق أو غير مخلوق؟ أما إذا كان السؤال عن القرآن، فهو سؤال هل هو محدث؟ هل هو مخلوق؟ كيف يلقى الملك به؟ كيف صار معجزا؟ كيف خالف؟ ما نعرفه من الكلام والأشعار ونحو ذلك؟ قال هذا اختلف المفسرون هل الجواب وقع موقعهم أن أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه والأقرب والأرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن جواب اليهود على ما سألوه عنه بقوله قل الروح من أمر ربي والدليل على ذلك قوله بعدها وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وَمَا أُتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا هنا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم يعني قل ذلك كلهم لهم الروح من أمير ربي وكلهم وَمَا أُتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قليلا يعني أيها المخاطبون أيها اليهود لا تظنوا أنكم أوتيتم من العلم كثيرا وإنما ما تعلمونه لا يعد شيئا في علم الله عز وجل وهل المخاطبون وحدهم الذين ينطبق عليهم هذه الآية وما أتيتم من العلم إلا قليلا قال المفسرون لا فإن كان الخطاب لهؤلاء فإن الآية تعموا جميع المخلوقين تعموا جميع المخلوقين فما أتيتم أيها المخاطبون أنتم وغيركم من الناس من العلم إلا قليلا إلا قليلا وما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه كثير جدا لا يحيط به أحد لا يحيط به أحد في قصة موسى والخضر لما نقرأ العصفور في البحر قال الخضر لموسى عليه الصلاة والسلام علمي وعلمك في علم الله مثل ما نقر هذا العصفور فأخذ من البحر لا يحد شيئا ينقص البحر بهذا لا ينقص لأن البحر بيزيد كل ديئة البحر مش واقف البحر بيزيد يعني لو راحت من روطة بيجلوا ها وذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وفي حديث الأسماء وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفس أو علمته أحد من خلقه أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك فاستأثر الله تبارك وتعالى في علم الغيب عنده بعلوم كثيرة لم يطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا وفي هذه الآية بيان للمنهج الذي سار عليه القرآن الكريم وهو المنهج الأقوى أن يجيب الناس عما هم في حاجة إليه وما يستطيعون إدراكه بعقولهم فتبديد الطاقة العقلية التي وهبها الله تبارك وتعالى للإنسان في مثل هذه الأسئلة لا ينتج ولا يثمر فالقرآن الكريم دائما يوجه الناس إلى ما ينفعهم فعجيب أمر إنسان يسأل عن أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل يسأل كيف يجلس الميت في قبره وقد لحد الميت لحد في حفرة والدفن وتحط عليه التراب ازاي يجلس طب يبقى اعج ازاي ويبقى اعج مستربع ولا قاعد على ركبه ما يفيدك هذا السؤال ما يفيدك الجواب عن هذا السؤال لا يفيدك في شيء وانما الذي ينفعك ان تعلم ان النجاة من عذاب القبر تكون بالاستعباد لهذا اليوم قبل الرحيل هذا هو الذي ينفع أما الذي تسأل عنه هذا لا ينفع فإذا سأل إنسان عن شيء استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه وجهله لا يضر والعلم به لا ينفع فينبغي عليك أن تعرض عنه وأن توجهه إلى ما ينفعه وليس هذا حجرا على العقل البشر إن هو يفكر أو يعمل أو كذا لا وانما هذا توجيه للطاقة هذه الطاقة بدلا من أن تبدد في هذا ثم بعد ذلك تأتي الوساوس والقلق والأمراض النفسية لا نوجهك إلى ما ينفع هنا اليهود لما ساب النبي صلى الله عليه وسلم عمل بروح ربنا له لهم كل واحد كل الروح من امر ربي خلاص انتهت انت عايزين ايه من الروح ايه الروح عايزين تعرفوا شكلها ايه ولا هوى ولا مش عارف ايه وذلك الفلاسفة خاضوا في الروح بها ومهيطوا الروح والروح دي مش عارف كسم شفاف لا ده مش عارف ايه كل كلامنا ما الذي يستفيده الانسان من ذلك لا يستفيد غير تبديل الطاقة اه؟ تضيع للوقت لا يكفي الانسان مثلا لو يعني ارى كلامهم ده اضع زمنا من عمره فيما لا ينفع فهذا منهج قرآني منهج قرآني ينبغي الأهل السنة والجماعة أن يسيروا عليه وأن يفهموا هذا المنهج من خلال كتاب الله عز وجل لما ده واحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله متى الساعة هل النبي صلى الله عليه وسلم قال له سنة 3000 مدرية أو سنة 2000 هجرية أو سنة كذا فيه قال له هما عددت لها إيه هو ذا اللي ينفع وما عددت لها إيه اللي انت عددت للساعة هو ذا اللي انت ينبغي أن تسأل عنه أما اللي انت تسأل عن الساعة ما الذي يفيدك ما الذي يفيدك ليفيدك أن تستعد لهذه الساعة ولهذا اليوم وما أتيتم من العلم إلا قليلا قال الله عز وجل ولن شئنا لنذهب النبي الذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيله إلا من في قوله ولن شئنا موضئه لقسم محذوف وجوابه لنذهب يعني والله إن شئنا لنذهب النبي الذي أوحينا إليك إن شئنا أن نذهب. بهذا القرآن وأن نمحوه من صدرك وأن نمحوه من صدور أسباعك لفعلنا ذلك ولئن شئنا لنذهبين بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا وإذا فعلنا هذا لن تجد لك من يتوكل عنك ليستوفي ما أخذناه ويرده إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا وقيل ثم لا تجد لك به علينا وكيلا أي ثم لا تجد لك به علينا حفيظا يحفظك يحفظه عليك منا إن أخذناه ففيه أن كل شيء لله عز وجل وبالله كل شيء في الكون لله عز وجل وبه سبحانه وتعالى وحده حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا بر وهو عبد مخلوق وبشر كسائر البشر حتى لا يغال فيه المغالون من المتصرفة ونحوهم من أهل البدع الذين يغالون في النبي صلى الله عليه وسلم ويثبتون له صفات الألوهية والربوهية شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول له ايه ولو شئنا ننتبن بالذي أوحينا لك ناقض القرآن كله منك نمحوه من صدرك ثم لا تجد لك به علينا وكيل لن تجد لك وكيلا يستوفي ويرد هذا القرآن مواركا اخرى اليك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى ثم لا تجد لك به علينا وكيلا الا رحمة من ربك هذا استثناء والهو استثناء متصل ام استثناء منقطع فيه قولان لنفسرين قول الاول ان استثناء متصل والمعنى ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة منا فإنها إن لك فلعلها تسترده عليك يعني ربنا سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك وإذا فعلنا ذلك لن تجد لك وكيلا عنك يسترده منه ويرده اليك او لن تجد يحفظه عليك فيمنعنا من محوه وازالته ثم استثنى الله تبارك وتعالى قال الا رحمة من ربك الذي يمكن ان يسترد هذا ان محوناه رحمة الله عز وجل بك لذا هذا استثناء متصل. والقول الثاني ان هذا استثناء منفصل والاستثناء المنفصل يأتي بمعنى لكن او لن او بل لكن او بل فاذا قلنا ثم لا تجد لك به علينا وكيلة لكن رحمة من ربك ها؟ لكن رحمة من ربك منعت ذهاب هذا القرآن ومنعت محوه من صدرك ها؟ ولئن شئنا ندبانا والذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلة إلا رحمة من ربك يعني ذلك رحمة من ربك هي التي منعت ذلك وهو أن القرآن لا يمحى من صدرك ولا يزول ثم قال الله عز وجل إن فضله كان عليك كبيرا قوله تبارك وتعالى إن فضله كان عليك كبيرا هذا وقع موقع التعليل للاستثناء المنقطع يعني لماذا رحمك الله عز وجل واستدركك برحمته فمنعت مشيئاتهم ذهاب القرآن من قلبك ليه لأن فضله كان عليك كبير ففضله الكبير سبحانه وتعالى عليك منع ذلك وقد جاء في كتاب الله عز وجل ما يبين فضل الله تبارك وتعالى الكبير على نبيه عليه الصلاة والسلام من ذلك قوله تبارك وتعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك ايه؟ عظيمة وكان فضل الله عليك عظيمة قول الله تبارك وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيمة وينصرك الله نصرا عجيزا هذا من فضل الله الكبير على نبيه صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقل ظهرك ورفعنا لك ذكرك ها؟ فهذا من فضل الله تبارك وتعالى وإذا كان فضل الله تبارك وتعالى كبيرا على نبي هذه الأمة فكذلك فضله كبير على هذه الأمة قال الله عز وجل وبشر المؤمنين بأن لهم من الله إيه؟ فضلا كبيرا وما هذا الفضل الكبير هذا الفضل الكبير يتمثل في أمور كثيرة جدا أفضلها وأعظمها على الإطلاق أن يدخل الله تبارك وتعالى المؤمنين جنات تجري من تحتها الأنهار قال الله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك هو الفضل الكبير بإذن فضل الله عز وجل كبير على نبيه صلى الله عليه وسلم كبير على المؤمنين من هذه الأمة ثم قال الله عز وجل مخاطب النبي عليه الصلاة والسلام قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير قل لهم يا نبينا قل هؤلاء المشركين لئن اجتمعت لأن اجتمعت إلا أيضا موطئة للقسم وجملة لا يأتون بمثله جواب القسم يعني يقسم الله عز وجل والله إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وفي هذه الآية تنويه بشرف القرآن وفيها كذلك امتنان على المؤمنين الذين كان لهم القرآن شفاء ورحمة وتحديا للمشركين اعجاز من الله عز وجل لهؤلاء المشركين لمعنى الاجتماع في قول قل إن اجتمعت الانس والجن الاجتماع هنا معناه الاتفاق واتحاد الرأيي وعلى هذا كل لأن تواردت عقول الإنس والجن واكتمعت أفكارهم على أن يأتي كل واحد منهم بمثل هذا القرآن لما أتوا بمثله فالاجتماع هنا اجتماع الرأش اجتماع الرأش وليس اجتماع التعاون هنا مش اجتمع تعامل لان المسألة هنا مسألة ايه مسألة عقل ورأش كل ان اجتمعت الانس والجن اجتمعت وقولهم وآراؤهم كل واحد يأتي بفكرة كل واحد يأتي برأش لو اجتمعت الانس والجن ولماذا فكر الانس والجن فقط لان التكذيب من الانس والجن اما الملائكة فلا تكذب بكتاب الله عز وجل التكذيب من الانس والجن فلذلك قال الله عز وجل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا هنا في محزوف في محزوف مقدر لا يأتون بمثله ولو لم يكن بعضهم لبعض ظهيرا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فهم من إيمان هذا المحزوف لأن الله عز وجل يقول ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يعني لو كان بعضهم معاونا لبعض الظهير هو ايه؟ المعاون الظهير اللي هو ايه؟ المعاون ما أخوذ إنه وضع ظهره في ظهر آخر تعاونه فالله عز وجل يقول ولو كان بعضهم معاونا لبعض لم يأتوا مثله طيب لو كان بعضهم ليس معاونا لبعض من الباب لا يأتون بمثله فالله عز وجل يقول ولو كان بعضهم لبعض ظاهرة أي ولو كنتم من البداية ليس أحد منكم يظهر الآخر لن ولو ظهر بعضكم بعضا لن يأتي أحد منكم بمثل هذا القرآن والممثلة المنفية للقرآن الكريم هنا مجموع ما للقرآن الكريم من السمات والمميزات يعني مش قصرة على اللغة فقط لا ولو كان بعضكم لبعض ظاهر لن تأتوا بمثله لا في فصاحته ولا في بلاغته ولا في إجماله ولا في تفصيله ولا في أحكامه ولا في شرائعه ولا في أخلاقه ولا في أي شيء مما جاء في كتاب الله عز وجل مهما الناس يجتمعون ويضعون من العهود والمواثيق ويضعون من الحقوق وكذا وكذا أقول حقوق الإنسان حقوق الحيوان كل كلام ده هذا منثور تعال كده في كتاب الله عز وجل تراجد آية كلمة تجمع كل اللي هم عاد يكلموا فيه سنة وطلع في الآخر كلام فاضي ها ليه لأن هذا كتاب الله عز وجل المعجز بلظه المعجز بلظه لظه معجز ومعجز أيضا بما اجتبع عليه من الأحكام والشرائع فلن تجد شريعة من شرائع البشر يمكن أن تضاهي شريعة الله عز وجل قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا قال الله عز وجل فليأتوا بحديث مثله إن كانوا إيه صادقين إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله لم يقولون افتراء قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات فأتوا بصورة مثله فلا يستطيعون أبدا أن يأتوا بشيء من مثل هذا القرآن وهذا التحدي كان ولا يزال كان ولا إيه ولا يزال يعني مثلا نعرض التقدم الرهيب في الثورة المعلوماتية اللي يقولوا عليه كده ها هل وجدت انت مثلا واحد كده يقعد بقى على الحاسب الآلي ويعمل برنامج انه يطلع قرآن يشبه القرآن بتاعنا ما استطاعوا حتى الآن ان واحد يأتي بمثل هذا القرآن فهو ايه؟ تعجيز من زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى ان تقوم الساعة لم يستطع احد ايه؟ تحدي تحدي للعرب لهم اصحاب اللسان الفصيح الذين عرفوا بالبلاغة والفصاحة وتحدي لمن يأتي بعدهم إلى أن تقوم الساعة قل ان اجتمعت الإنس والجن هاتوا الإنس والجن جميعا على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم معاونا لبعض قال الله عز وجل ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا التصريف معناه الترديد والتكرير فالمعنى رددنا وكررنا ونوعنا الأمثال للناس في هذا القرآن لعلهم يؤمنون لعلهم يوقنون لعل قلوبهم تنفتح. عند سماع هذه الآيات ويلاقي هذا القرآن قلوبا طاهرة نقية أو آذانا صاغية لكن كما قال الله عز وجل واجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفطهوا وفي آذانهم وقرة ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثال فأبى أكثر الناس إلا كفورا في إثبات الكفر لأكثر الناس فالمؤمنون قلة المؤمنون إيه قلة وأمة محمد صلى الله عليه وسلم في الأمم كالشعر البيضاء في إيه في جلد الثور الأسود شعرها يا بيضاء في جلد الثورة الأسود لأمة محمد صلى الله عليه وسلم نعم ويوم القيامة بعث أهل المركام تسعمية وتسعين من ألف يبقى صدق الله عز وجل فأبى أكثر الناس إلا كفور يبقى المؤمنون قلة وهذا يجعلك لا تستوحش الطريق لقلة السالكين ما تقولش بقى كم واحد على ما أنت عليه من هذا الاعتقاد أو من هذا السلوك أو من هذا العمل ما دمت تعلم وتوقن أنك على الحق فلا تبتأس بما يقوله الناس فالكفرة لم تحمد في كتاب الله عز وجل الكفرة دائما مذنومة في كتاب الله عز وجل أكثر الناس لا يؤمنون أكثر الناس يكفرون بالله عز وجل أكثر الناس لا يشكرون أكثر الناس يجهلون أكثر الناس لا يعلمون فالله عز وجل يقول ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل فكان ينبغي على الناس ان يؤمنوا لو كان لهؤلاء قلوب تؤمن بالله عز وجل فابع اكثر الناس الا كفورا ومش كده بس وقال لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوع وقالوا الضمير هنا يعود على اهل مك يعود على اهل مك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبع حتى تفجر اي تفجر الارض والتفجير معناه التشقيق ايه التشقيق يعني تشقق الارض فيخرج منها ماء ومش ماء بس كده ان احنا نشرب ونرتوي وبعدين الماء يزول لا يقولوا حتى تفجر لنا من الارض ينبع يعني ماء يطلع ويمشي زي النهر يفضل ينبع ها؟ هم عارفين ان مكة قارنة المياه فلذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاية تعجزا للنبي صلى الله عليه وسلم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبع ومش كده وبس او يكون لك او تكون لك جنة من نخيل وعنب تبليه اختاروا النخيل والعنب لان اهم الثمار عند العرب النخيل والعنب اهم الثمار النخيل تخرج الطمش والبلح والعنب ف... ومش كده عايزين جنة يعني الجنة دي يعني حديقة حديقة غناء فيها نخيل وعنب ومش كده وبس لقوا برضو ايه فتفجر الأنهار خلالها تفجير الشجر واقف كده النخل والعنب والماء يعمل ايه تجري من حولك منظر بديع ها؟ ب... بتصوروا ايه صورة كده في الأزهان معجزة يعني نخل وبعدين هنا مش عايزين نخلة برضو شغلة ولا اتنين، عايزين حضيقة مليئة يعني ايه يعني ما تجب لاش بقى نخلة ولا اتنين تقول هنا هاو لا عايزين ايه حضيقة جنة ها جنة جنة مليئة بايه بالاعناب وملئة بالنخيل ومع ذلك تجري الانهار خلال هذه الجنة تجري كما تجري العيون التي ذكرناها في اول الاية او او يكون لك بيت من زخرف البيت المزخرف زخرف ده ايه نعم او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا الكسف اللي هي القطع تسقط السماء علينا قطع قطع تسقط السماء علينا قطع قطع كما زعمت قبلوا فسرون كأنهم يعنون قول الله عز وجل أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخصف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء فبنوا أنت كنت قلت الآية دي بتزعم أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة اختبت لك واحدة من هذه الآيات او تأتي بالله عز وجل سبحانه وتعالى والملائكة قبيلة ما معنى قبيلة فيها اقوال قبيلة يعني عيانا نراغ نراغ ولذلك المفسرون يستنتجوا من هذه الاية من المشركين مجسمة لانهم يقولون إيه ان احنا عايزين نشوف ربنا سبحانه وتعالى عيانا وتأتي به فهم يظنون أنه جسم فيقولون: أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أي عيانا نرهم بعيننا والمعنى الثاني قبيلة أي قبيلة قبيلة من الملائكة تجيب قبائل الملائكة قبيلة ضامنا لنا بما تقول أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أي تأتي بهم يضمنون لنا اللي انت لنا ده ان انت نبي وان انت مرسل وان ده اكتب الله وان هذا القرآن الكريم هو الوحي الذي اوحاه الله اليك ان ده صدق ده كلام المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم او يكون لك بيت من زخرف اصل الزخرف هو الزينة اصل الزخرف ان هو الزينة لكن الزخرف هنا المراد به الذهب المراد به ايه الذهب في سورة الزخرف قال الله تبارك وتعالى بعدما ذكر ربنا سبحانه وتعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحد لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا برض أبوابا معطف على أبلها من فضة وسرغا من فضة عليها يتكئون وبعد قال وزخرفة أي فضة وذهب كنا إيه أمنا كده يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول لولا أن يكون الناس أم واحدة لو فعل ذلك الله عز وجل كان الناس بقى كلهم كفرا المراد منها هوان الدنيا على الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى لولا رحمته بالمؤمنين وبالناس لكان أعطى لكل كافر مثل ما ذكر هذا فتنة للكافر لكن رحمة ربنا سبحانه وتعالى استدركت البشريه فلم يفعل الله سبحانه وتعالى رحمة بالناس حتى لو افتنوا بالكفر فالشاهد ان الزخرف هو ايه الذهب فالمشركون يقولون النبي صلى الله عليه وسلم او يكون لك بيت من زخرف مش عايزين ده حجاره ولا لبن اللي هو الطوب ولا كده ولا احنا عايزين بيت من ذهب وليه الذهب بالذات لانه اغلى اغلى المعادن هو الذهب فهم يقولون ده يعني ايه معجز بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم او ترقى في السماء الرقيق هو الصعود ايه؟ او ترقى في السماء تطلع السماء ولن نؤمن لرقيق وبرضو مش هنؤمن ولن نصدق لانت طالع ما انت كنت تسحرنا ولن نؤمن لرقيق ان لو انت نزل بقى تجيب معك كتاب عشان نعرفه تقلقت حتى تنزل علينا كتاب نقرأه ان انت رسول الله والنينت كذا وكذا وكذا ها؟ هو والمشركون لما قالوا الكلام ده هل هم كانوا بالفعل يريدون هذه الآيات أو بعض هذه الآيات حتى يؤمنوا أبدا اه؟ أبدا هم, هم يقولون هذا تعجيزا للنبي صلى الله عليه وسلم عنادا فهم دائما يقولون يقترحون الآيات التي يظنون أنها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ذلك. لذلك قال الله عز وجل ولو أننا نزلنا إليه الملائكة وكلمهم الموتى. عايزين كده وحشرنا عليهم كل شيء قبول عيانا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله إذا إلا إذا ربنا تعالى أراد إيه؟ أراد لهم الإمام فهم يقولون هذا على سبيل, إيه؟ على سبيل التعجيز حتى تنزل علينا كتابا نقرأه كما قال الله عز وجل بل يريد كل مرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة فهذا التعجيز وهذا العناد سجله عليهم القرآن الكريم سجله عليهم القرآن الكريم فهم ينتقلون من أمر خارق إلى آخر بعد أن ننظر بقى لما تأمن لكلام المشركين تعرف أنهم معندين إزاي؟ لأنهم لا يأبهون بالآيات التي فيها نفعهم أو فيها ضرهم يعني هم ماشي ان نؤمن بك حتى تفجر لنا الأرض ينبوع ماشي هتستفيدوا انتوا من الـ من الينابيع ديت لكن هم يقولوا او تسقط السماء كما زحمت علينا كسفا يعني ايه يعني نموت ونتعذب ها ورينا فهذا ايه تعجيز للنبي صلى الله عليه وسلم وهم يريدون بذلك ايه يعني يقولوا يعني ايه اهو اعطينا راحتك اعمل اي حاجه من دي فبيوسعوا عليه على سبيل إيه التعجيز للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا منتهى العناد والجحود والغطرسة من هؤلاء ولذلك قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم فل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولة لإن هؤلاء المشركون ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات ليؤمنوا وليطمئنوا إلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قالوا هذا على سبيل إيه التعجيز ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون هم هم اللي بيعرجوا طلعينهم باب من السماء لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم نصحرون يعني أنت ما انت عايزين إيه فهم مش عايزين آيات عشان يؤمنوا بيها ده هم يعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرض عنهم وأن يقول لهم كل سبحان ربي تنزيها لله عز وجل تعجبا من حماقتهم وجهلهم هل كنت إلا بشر الرسولة أنا بشر رسول فقط أنا لا أملك أن أسأل الله عز وجل هذه الآيات واقتراحاتكم هذه إنما هي للملاحا والعناد وأنتم لا تريدون الإيمان والله عز وجل لا يفعل ما تقترحونه فسبحان الله له بالأمر من قبل ومن بعد وسبحانه وتعالى حكيم في أقواله وأفعاله هل كنت إلا بشرا رسول استفهام الإنكار أنا بشر؟ رسول أنكر عليكم ما تقولونه لي لأنني لا أستطيع أن أسأل ربي عز وجل آية من هذه الآيات ولا أستطيع أن أقترح على الله سبحانه وتعالى شيئا مما تقولون ولو أننا نزلنا لهم ملاك وكلمه الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ثم قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسول يعني يخبر الله عز وجل عن الصارف الأعظم وليس هو وحده إنما هناك صوارف كثيرة لكن هذا الصارف الأعظم الذي صرف المشركين عن الإيمان بالله عز وجل والدخول في الدين الحق عندما جاءتهم الرسل في كل زمان ومكان وفي زمن نوح وفي زمن هود وفي زمن صالح وفي زمن وما منع الناس من يؤمنوا إذ جاءهم الهدى, جاءهم الهدى عن طريق الأنبياء والرسل إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسول إلا اعتقاد المشركين أن الله عز وجل لا يبعث إليهم رجلا من البشر لكن يبلغهم ربهم سبحانه وتعالى ان اراد ذلك عن طريق الملائكة لكن انزل بقى التعبير القرآني الا ان قال الا ان قال فسمى الله عز وجل هذا الاعتقاد قولا للاشعار بان هو ايه مش عقده ان مجرد قول ايه مش عقده ان هو ايه مجرد قول لا كته الالسنه دون ان يكون له مستند يستندون اليه حتى يثبتوا ما يقولون فربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وما منع الناس أي يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسوله أبعث الله بشر الرسوله هذه شبهة المشركين في كل زمان ومكان كل الأزمنة المشركون يقولون هذا بشر هذا بشر مسلم هذا بشر مسلم هذا بشر مسلم لو شاء الله الأنزل ملاكًا ها شباب تاني القران يبقى بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول فل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لا نزلنا عليهم من السماء ملك الرسول ها اه لو لو لو كان في في الارض ملائكة يمشون عليها مطمئنين يعني مستقرين فيها في هذه الأرض يعني مش نزلين يأدوا مهمة أو وظيفة لأن ملائكة ممكن تنزل بأمر الله عز وجل وتصعد كل لو كان في الملائكة يمشون زي ما أنتم تمشوا كده مطمئنين مستقرين ساكنين في الأرض لنزلنا عليهم ملك الرسول كانت الحكمة تقتضي أن يرسل الله تبارك وتعالى لهم من جنسهم ملكا يدعوهم إليه ليه؟ لأنه إذا كان هذا الملك من جنسهم فإنه أدعى أن يؤمنوا به وأن يفهموا قولهم وأن يعرفوا ما يريد أن يبلغهم إياه فكأن الله عز وجل يقول لهم إيه؟ فلما كنتم أنتم بشر أرسلنا إليكم بشرا رسول هذا هو الذي تقتضيه القسم الصحيح لو أنتم ملأك كنا نزلنا ملع. ها يبقى معنى كده لما نزل على هؤلاء الناس بشر رسول حتى توافق طبيعته طبيعة إيه طبيعة هؤلاء البشر قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا قل كفى بالله شهيدا اي كفى به سبحانه وتعالى شاهدا فالشهيد والشاهد وشهيدا بين وبينكم اي بين وبينكم بما اظهر من الايات وابان من الدلالات على نبوتي قل لهم يا نبينا لهؤلاء المشركين كفى بالله سبحانه وتعالى شاهدا بين وبينكم اني رسول اليكم قد جئتكم وبلرتكم وأن الله سبحانه وتعالى يرى ويبصر ويسمع إنه كان بعباده خبيرا بصيرا كان بعباده عليما عليما سبحانه وتعالى بأحوالهم بضمائرهم بما في صرائرهم بصير سبحانه وتعالى بأعمالهم بصير سبحانه وتعالى بأحوالهم وهذه الآية فيها تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم وتطمين للنبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا كان هؤلاء قد آذوك وحاربوك وفعلوا فعل فالله عز وجل خبير فبصير وإذا كان الله عز وجل يبصر سبحانه وتعالى ويعلم فإنه لن يفلت هؤلاء الظالمين الطغاة وأنه سبحانه وتعالى يتوعدهم بهذه الآية إنه كان بعباده خبيرا بصيرا هذا الله تبارك وتعالى أعلى وصل الله على محمد وعلى آله عليه